إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مانه ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 فَإِنْ تَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم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 انما يحمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله ولم يخش الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين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 قول ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يبطل الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَتَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ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 فَتَن كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاف ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 والله عزيز حكيم ان فِرُخَ فافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لو ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون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 والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ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 അന്നു കൂ മുജിമീന ഫിപ്പുനവൽമുന ഫി തുഹു بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نس الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون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 وبعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله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 وَإِن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا اردوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم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 ذالك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على الميثاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون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 وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما مات بين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا اوواه حليم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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ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 وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> <التصفيق> إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهلي المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرقبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمؤ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين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 യുഹലീന അമനു കാത്തിന യൂനകു ഇത മ ഉറു ഫു മയ് അപോലു അയ്യും സുഹദീമന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 صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزيزٌ عليه ما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذ تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم